الحمد لله الحمد لله اطعمنا وسقانا ورزقنا من غير حول منا ولا قوه احمده واشكره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له في ملكه وحكمه واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى ال والاصحاب ومن نهج النهجه واقتفى الاثر واتبع سبيل اول الالباب اما بعد ايها المسلمون الاسلام منهج حياه بنيت حضارته من وحي الحكيم الخبير فهي خير محض لا شر فيها وهي جميله لا تشويهها فيها آداب واحكام في غايه الاحكام لو اخذنا بها بعزه واقتناع لغزونا العالم بادابنا الاسلاميه التي تتقاصر عنها الاداب الاخرى كيف لا وهي وحي العليم الخبير وادابهم ان احسن الظن فيه ان احسن الظن فيهم فهي من عقلاء البشر فيما يزعمون ولا عقل لمن لم يتبع الاسلام لو كانوا يعقلون اخوه الاسلام لقد من الله على بني ادم بذلك الطعام الذي انزله انزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لكم وامرهم امر اباحه بالاكل منها كُلُوا مِنْ طَيِّبَاتِ مَا رَزَقْنَاكُمْ وَاشْكُرُوا لِلَّهِ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ وَمَعَ أَمْرِهِمْ بِالْأَكْلِ فَقَدْ حَدَّدَ لَهُم مَّا يَأْكُلُونَ وَمَا يَدْعُونَ وَطَرِيقَةَ الْأَكْلِ وَالِانْتِهَاءِ أَرَادَ لَهُمْ التَّمَيُّزَ فَهُمْ لَيْسُوا كَالَّذِينَ كَفَرُوا يَتَمَتَّعُونَ وَيَأْكُلُونَ كَمَا تَأْكُلُ الْأَنْعَامُ ولا يككل الانعام بل هم اضل ان المسلم ياكل ليعيش فيعبد الله حلالا لا لا يعيش ليأكل فهذه حال البهائم لذا كان امر المسلمين كلوا مما رزقناكم ولا تتبعوا خطوات الشيطان كلوا مما رزقكم الله حلالا طيبا فأول آداب الأكل أن ينوي بأكله وشربه التقوى على عبادة الله تعالى حتى يثاب على ما أكله أو شربه. قال ما مع... قال معاذ رضي الله عنه وأرضاه والله إني لا أحتسب أكلتي ونومتي على الله وعليه أن يستطيب طعامه وشرابه بأن يعدهما من الحلال الطيب. قال سبحانه يا ايها الذين امنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله ان كنتم اياه تعبدون ان اكل الطيب الحلال نجاة في الدنيا والاخرة فايما جسم نبت على السحت في النار اولى به ومن اكل غير طيب في الدنيا لم يامن العقاب العاجل في الدنيا بامراض متنوعه قد لا يدرك سببها وقد يدركه كأكل الخنزير والميتة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع فهذه حرام هذه حرام أكلها لما تسببه من أمراض تهدد صحة المسلم والمسلم مأمور بصيانة صحته والمحافظة عليها كذلك ورد النهي عن أكل أشياء أخرى وردت في كتب الفقه ولعل اكل الحلال المكتسب من طريق الحلال لم تشب لم يشبه ربا ولم تشبه حيله ولا شبهه مما يسبب الطمانينه والراحه والرضا التي هي من اهم اسباب الصحه ومن لم يستجب لنداء الله فانه يخزى في الدنيا ويجزى في الاخره والله شديد العقاب ايها المسلمون ان الانسان لا يملك نفسه وانما هي بيد الله لذا كان واجبا عليه ان لا يقتل نفسه وان لا يضر بها فقد قال تعالى ولا تقتلوا انفسكم وقال صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار من الاداب ان لا يكثر الانسان فيصاب بالبطنه والتخمه التي هي سبب الادواء فقد قيل المعده بيت الداء كما قال ذلك طبيب العرب وقول الرسول وقول الرسول افصح واوضح ما مل ابن ادم وعاءا شرا من بطن بحسب ابن ادم لقيمات يقمن صلبه فان كان ولا بد فثلث لشرابه فثلث لطعامه وثلث لشرابه وثلث لنفسه على المسلم ان يغسل يديه قبل طعامه ان كان بهما اذى او لم يتاكد من نظافتهما ويدعو بالدعاء اللهم بارك لنا اللهم بارك لنا فيه واطعمنا خيرا منه الا اذا كان لبنا الا اذا كان المشروب لبنا فيقول اللهم بارك لنا فيه وزدنا منه فانه لا لا شيء يجزي من الطعام والشراب غير اللبن كما قال صلى الله عليه وسلم ومن الافضل وضع الطعام على سفره فوق الارض لا على طاوله اذ انه اقرب للتواضع واقرب الى تطبيق السنه في الجلوس عند الطعام قال انس لم ياكل النبي صلى الله عليه وسلم على خوان وما اكل خبزا مرققا حتى مات وقال ما علمت النبي صلى الله عليه وسلم اكل على سكرجه قط قيل ولا خبز ولا خبز له مرقق قط ولا اكل على ولا اكل على خوان قط قيل لقتاده على ما كانوا ياكلون قال على السفه الروه البخاري فالجلوس على الارض افضل من الجلوس على الطاوله صحيا لتناول الطعام ومن السنه ان يجلس الانسان جلسه النبي صلى الله عليه وسلم عند الطعام با ان يجثو على ركبتيه ويجلس على ظهر قدميه او ينصب رجله اليمنى ويجلس على اليسرى ولا يجلس متكئا والاتكاء على اليد او التربع قال صلى الله عليه وسلم لا أكل متكئ إنما أنا عبد أكل كما يأكل العبد وأجلس كما يجلس العبد وليحذر المسلم من الإسراف والتبذير في صنف مائدة الطعام فقد قال الله إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين والنهحذر من الكبر والخويا لا في أكلنا وشربنا وشأننا كله قال صلى الله عليه وسلم كلوا وشربوا والبسوا وتصدقوا في غير إسراف ولا مخيله ويكره الأكل والشرب قائما أو ماشيا لورود أحاديث عدة في ذلك ويفضل ألا يبدأ بتناول الطعام وفي المجلس من هو أولى منه بالتقديم لك بر سنه أو زيادة فضله كما قال حذيفة كنا إذا حضرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما لم نضع أيدينا حتى يبدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم ويضع يده رواه مسلم عباد الله إذا أراد المسلم أن يبدأ فعليه أن يسمي قال صلى الله عليه وسلم إذا دخل الرجل بيته فذكر الله تعالى عند دخوله وعند طعامه قال الشيطان لأصحابه لا مبيت لكم ولا عشاء واذا دخل فلم يذكر الله تعالى عند دخوله قال الشيطان ادركتم المبيت واذا لم يذكر الله تعالى واذا لم يذكر واذا لم يذكر الله تعالى عند طعامه قال ادركتم المبيت والعشاء رواه مسلم فتسميه المسلم عند الطعام فيها المتابعه للرسول صلى الله عليه وسلم وفيها ذكر لله وفيها بركة للطعام وعادم مشاركة الشيطان ومن الآداب أن يأكل المسلم بيمينه وهو واجب قال صلى الله عليه وسلم لرجل يأكل بشماله كل بيمينك قال لا أستطيع ما منعه إلا الكبر قال صلى الله عليه وسلم لست طاعت يدعو عليه فما رفعها إلى فيه وقال صلى الله عليه وسلم لا ياكل احد منكم بشماله ولا يشربن بها فان الشيطان ياكل بشماله ويشرب بها ان اكلك بيمينك فيه ادب مع من ياكلون معك وفيه متابعه لهدي الرسول صلى الله عليه وسلم وفيه دلاله على ذوقك الرفيع وجمال سلوكك اذ اخترت لطعامك ما لا تختاره لقضاء حاجتك ومن الادب ومن الادب بعد ذلك الاكل مما يليك سم الله وكل بيمينك وكل مما يليك اذا كان الطعام لا يتجزى كالارز واللحم وغيره اما الفاكهه والتمر مثلا فلا مانع من عدم الموالات ولكن بادب ومن الادب الحديث اثناء الاكل بالكلام المباح والمفيد مع الذين ياكلون فقد ورد عنه صلى الله عليه وسلم انه كان يتحدث مع اصحابه وهم على الطعام ولان صمت المطبق اثناء الاكل من صفات اليهود والوالاج والاجمل ان تكسر الايدي على الطعام وان تجتمع عليه والاكل مع الاخرين كالضيف والزوج والاهل والاولاد لما فيه لما في ذلك من تاليف القلوب وحصول البركه والبعد عن الكبرياء شكا الصحابه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا اننا ناكل ولا نشبع فقال لعلكم تفرقون قالوا نعم قال فاجتمعوا على طعامكم واذكروا اسم الله يبارك لكم فيه ولا علَّ ذلك مما يدل على نزع البركة من الوجبات السريعة التي يأكلها الإنسان بمفرده، وينبغي الأكل من جانب الإناء وترك الأكل من وسطه حتى ولو كان واحدة. قال صلى الله عليه وسلم: البركة تنزل وسط الطعام، فكلوا من حافتيه ولا تأكلوا من وسطه. أيها الأخوة، يستحب الأكل بثلاثة أصابع. لما في ذلك من البعد عن الجشع واتباع سنه المصطفى عن كعب بن مالك قال رايت رسول الله صلى الله عليه وسلم ياكل بثلاثه اصابع فاذا فرغ لعقها رواه مسلم على المسلم ان يرضى بالموجود من الاكل وان لا يعيب الطعام ان اعجبه اكله وان لم يعجبه تركه لحديث ابي هريره رضي الله عنه ما عبر رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط ان اشتهاه اكله وان كرهه تركه متفق عليه ان عيب الطعام استحقار للنعمه وعدم احترامها وعدم مراعاه مشاعر الاخرين الذين قدم لهم هذا الطعام فلربما عاف الانسان طعاما وغيره يرغبه ولكن ان كان الماكول حراما فلا يكره عيبه بل يجب عيبه ومن الادب والذوق عدم الاقران بين التمر او الفاكهه لان فيه نوع من الجشع والانانيه ومن الادب اجاده المضغ لفائدته الصحيه ويلعق الصحفه ويلعق اصابعه او يلعقها وقد ثبت صحيا ان في اطراف الاصابع ماده هاضمه ولا يمسحها بالمنديل حتى يفعل ذلك كما ورد في الحديث فقد امر بلعق الصحفه والاصابع وقال صلى الله عليه وسلم انكم لا تدرون في اي طعامكم البركه رواه مسلم واذا سقط منك شيء مما يؤكل ازلت عنه الاذى واكلته لقوله صلى الله عليه وسلم اذا سقطت لقمه احدكم فلياخذها وليمط عنها الاذى ولياكلها ولا يدعها للشيطان رواه مسلم هذا اذا لم تتدنس اللقمه ويصعب ازاله الاذى عنها اما اذا تدنست او دخل فيها ما يؤذي فلا يحتسب اكلها بل تركها ولا ينبغي النفخ والتنفس في الطعام او الشراب لما يسببه من كره الاخرين ومن ما يسببه من أمراض، فقد نهى صلى الله عليه وسلم أَيُّ تَنَفَّسَ فِي الِنَاءِ أو يُنْفَخُ فِيهِ رواه الترمذي وصححه، ولا ينبع الشرب بنفس واحد بل في ثلاثة أنفاس، لأن ذلك أجمل صحيا ومعنويا، وألا يكثر من الطعام أو الشراب بل يأخذه قصدا، ففيه الصحة والعافية.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 حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى واشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى اله وصحبه اما بعد فيا عباد الله من آداب الطعام للتنبيه والذكرى تجنب الاسراع وسرعه الالتهام لما فيه من الجشع وقل وقلة الذوق جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان يأكل في ستة من أصحابه فأكله الأعرابي في لقمتين فقال صلى الله عليه وسلم أما إنه لو سما لكفاكم أي كفاكم الطعام أجمعين ولعل من الآداب أن لا ينظر إلى رفاقه أثناء الأكل ولا يراقبهم. فربما ان ذلك يؤذيهم وينبغي ان يبتعد عن كل ما يستقذره الناس في الغالب كنفض اليدين او انزال الراس على الاناء عند الاكل او الكلام والفم مملوء بالطعام او اكل بعض الطعام وارجاع بعضه الى الاناء كذلك تجنب البصاق والامتخاط او التجشؤ او ذكر ما يستقذر فكل ذلك لا يليق بحضره الناس فضلا عن الطعام وقد اكثر رجل عند النبي صلى الله عليه وسلم من الجشاء فقال له النبي صلى الله عليه وسلم كف عنا جشائك عباد الله من اهم آداب الطعام التسميه فان نسيها في الاول قال متى ذكرها بسم الله اوله واخره وبعد الانتهاء يحمد الله ويقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا يقول الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه غير مكفي ولا مودع ولا مستغنى عنه ربنا او يقول الحمد لله الذي اطعمني هذا ورزقني من غير حول مني ولا قوه من قال هذا الدعاء غفر له ما تقدم من ذنبه او يقول الحمد لله الذي اطعمنا وسقانا وآوانا وجعلنا مسلمين او يقول الحمد لله الذي اطعم وسقى وسوغه وجعل له مخرجا صحح اسناده النووي ينبغي للمسلم اذا قدم له طعام ان يدعو ولي مقدمه له ومضيفه فيقول اللهم اطعم من اطعمني واسق من سقاني او يقول افطر عندكم الصائمون واكل طعامكم الابرار وصلت عليكم الملائكه لعلم من المستحب ان يضمض بعد الطعام فقد جاء في حديث سويد بن النعمان انهم كانوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بالصحبه فحضره الصلاة فحضرته الصلاه فدع بطعم فلم يجده فلم يجده إلا سويقا فلاك منه فلُكنا معه ثم دع بماء فمض مض ثم صلى وصلينا ولم يتوضأ وهذا يتأكد قبل الصلاة لأجل أن يزيل ما بقي من أطعمة بين الأسنان ويستعمل أيضا السواك لإزالة ذلك وقد أمر الرسول صلى الله عليه وسلم بالمضمضه من اللبن وقال ان ان له لدسم فيحتاج الى ازاله هذا الدسم ويتمضمض لاي طعام فيه دسم كذلك عباد الله يجوز استعمال الادوات في الطعام كالشوكه والسكين والملعقه فقد اهتز صلى الله عليه وسلم من كتف شات في يده فدعى الى الصلاه فدعي الى الصلاه فألقى فألقاها وألقى السكين التي يهتز بها ثم قام فصلى وحديث لا تقطع اللحم بالسكين قال الإمام أحمد ليس بصحيح اللهم علمنا ما ينفعنا وزدنا علما يا عليم اللهم ارزقنا عز العزه بالاسلام اللهم ارزقنا العزه بالاسلام اللهم أعننا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم صل وسلم وزد وبارك على نبينا وحبيبنا ومهجة قلوبنا وقدوتنا محمد ابن عبد الله اللهم يا حي يا قيوم فأحينا عزتا على سنته وتوفنا شهداء على ملته وألحقنا بجمرته واسقنا من حوضه واجمعنا به في دار كرامتك يا رب العالمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم خذ من خذل الدين اللهم خذ من خذل الدين <سيح invincible> اللهم خذ من خذل الدين الله <TON2> <كلم> اللهم كل المسلمين في كل مكان وتحت كل سماء يا رب العالمين اللهم انصرهم على الصليبيين الغاصبين وانصرهم على الشيوعيين الملحدين وانصرهم على الرافضه المشركين يا رب العالمين اللهم اهد اولاد امور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم بصرهم برعايه رعاياهم اللهم بصرهم برعايه رعاياهم اللهم مولى امرا من امور المسلمين فشق عليهم اللهم فاشقك عليه ومولي امرا من امورهم فرفق بهم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 وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار عباد الله اذكروا الله يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله اكبر والله يعلم ما تصنعون